والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك اكرم لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن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 او ابنائهم او ابنائهم او ابناء عولتهم او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم او بني اخواتهم او نسائهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهم لِيَعْلَمَ مَا يُخْفُونَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ